وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَشْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّن أن يَحُورُ بَل إِنَّ رَبَهُ كَانَ بِهِ بَصِيرَةٌ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالقَمَرِ إِذَا التَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَلَى طَبْقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ